Hizb-ü Uveys Qattasallahu sirrah Bismillahirrahmanirrahim Allahümme inni yes'anuke byenneke hayun la temutu ve khalikun la tuqlaku ve basirun la tertabu ve sadiqun la tukezzibu ve qahirun la ve bazi'un la ve qaribun la وقادر لا تغار عارف لا تظلم وصمد لا تطعم وقيوم لا تنام ومجيب لا تصام وجبار لا تكلف وعليم لا ترام وعالم لا تعلم عظيم لا تصف وعدل لا تعيف وغني لا تفتقر وكبير لا تعتبر وعكم لا تجادر والحمد لله بعدد من لم يحمده سبحان من ليس كمثله شيء سبحان من لا يضاره شيء سبحان الحليم الكريم سبحان الله العنان المنان سبحان الحكيم الرحيم سبحان الله الخالق الباري سبحان المصور سبحان الكافي سبحان المعافي سبحان المتعالي سبحان من لا يجد بشيء سبحان من لا يغلب بشيء سبحان من هو غالب على كل شيء سبحان من في دنوه عالم وفي شرقه منير وفي سلطانه قوي يا من لا يشغله شأن وعن شأن، يا من لا تغالطه المسألة يا إله الخلق، لا إله إلا الله بعدد كل التهليل هل له المهللون، الله أكبر، الله أكبر بعدد كل تكبير كبره المكبرون، سبحان الله سبحان الله بعدد كل تسبيح سبحه المسبحون أستغفر الله أستغفر الله بعدد كل استغفار استغفر المستغفرون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسن الله ونعم الوكيل ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أشهد أن لا إله إلا الله وأن شهد أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الحمد لله عمدا كثيرا على هذه الحالة والحمد لله على كل حال والحمد لله قبل كل حال والحمد لله بعد انقطاع الأحوال يقهر كل شيء سبحان من هو قاهر كل شيء سبحان من هو قابض الملوك سبحان من لا يزيل ملكه شيء سبحان من لا يقدر على ملكه أحد سبحان من لا يحطه اللحاتون سبحان من لا يصفه الواصفون سبحان من لا يشبهه المشبهون سبحان من لا قرين له سبحان من لا شبيه له، سبحان القادر المقتدر، سبحان العلي المتعال، سبحان من لا يعلق شيء، سبحان من هو على كل شيء، سبحان من لا يخفى عليه خافية، سبحان منشئ الإنشاء، سبحان مدبر الأشياء بتدبيره ولم يدبره، سبحان من خلق الأشياء سبحان من أنشى الليل والنهار بقدرته سبحان من خلق النهار ضوء كرامته سبحان من أنشى السماوات والأرض سبحان من قدر ترى الحجب من غير ما يسبق بها أحد سبحان من خلق ضوء العرش سبحان من خلق الرياح بنمو طيب عزاته سبحان من خلق النهار من ضع كرامته وقدرته سبحان من خلق الليل بماهبة ربوبيته سبحان من خلق الحيتان في قارب جاره سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان من خلق آدم برأيه وأكرمه بالعز والكبريا، وذبره بالنسل، ثم لقنه حجته. سبحان من خلق الجن من مرج من نار، وطوع النهار، وطوع النور، ورفع السماوات بغير معين بعينه على رفعها. سبحان من خلق الأرش والكرسية، سبحان من خلق حجابا، بينه وبين خلقه لا إله إلا الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان من أنشأ السحاب فأتلف بقدرته ويرسله عيث ما يشاء سبحان من لم يتخذ لما أنشأ معيناً ولا وزيرا سبحان من سبح له الملائكة باختلاف ألسنتها، سبحان من سبحت له الجنة بعجائب التسبيح، سبحان من سبحت له النهار بأطباقها وجميع ما فيها، سبحان من سبحت له العجبال بما فيها، سبحان من سبعت له الأشجار عند تزايد أوراقها، سبحان من يسبح له النخيل عند تكامل ثمارها، سبحان من يسبح له الرياح في مسالك مجاريها، ومنيع لا تقهر، ومعروف لا تنكر، ووكيل لا تفخر، وغالب لا تغلب، وفتر لا تستمر وفرد لا تستيثر ووحاب لا تمل وسريع لا تذهل وجواد لا يبخل وحكيم لا تجهل وعزيز لا تذل وقائم لا تنام ومحتجب لا ترى ودائم لا تفنى وباقي لا تبنى وواعد لا شبه ومقتدر لا تنازع يا قديم الإحسان يا عظيم البرهان يا قوي الأركان يا شديد السلطان يا ولي الغفران يا كثير العفو يا لطيف الصنع يا مالك الملك يا غافر الذنب يا عظيم الجلال يا بديع الجمال يا كبير النوال يا حسن الفعال يا رازق العباد على كل حال يا أول بلا غاية يا آخر بلا نهاية يا ظاهر بلا آفة يا باطن بلا علاقة يا أول بلا نظير يا آخر بلا ظهير يا ظهير بلا وزير يا باطن بلا مؤثير يا أول بلا اتداء يا آخر بلا انتهاء يا ظاهر بلا غناء يا باطن بلا فناء يا معروفا بلا إحسان يا مذكور بلا كل لسان يا ذا الجلال والإكرام، يا كريم الجواد المتكبر يا قريب المجيب المتعال يا جليل الجميل المتجلي يا سلام المسلمين القهر المهيمن يا عزيز الجبار المتكبر يا ظاهر الظاهر المظاهر يا قاهر القادر المقتدر يا عزيز المعز, المعز يا قدس القدوس المتقدس يا عظيم الأعظم المتعظم يا كبير الأكبر المتكبر يا من ينادي من كل فكر عميق بلغات شتى يا لطيف اللطيف المتلطف يا من لا يشغله صغير عن كبير ولا حطير عن حقير ولا يسير عن أيسار أسألك بجودك وبكرامك وبآلائك وبنعمائك وبمنك وبفضلك وبرأفتك وبرحمتك وبقدرتك وبقوتك وَبِأَلُوْهِيَتِكَ وَبِرُبُو بِيَتِكَ وَبِقُدُو سِيَتِكَ وَبِدَيْمُو مِيَتِكَ وَبِجَلَالِكَ وَبِجَمَالِكَ وبِلطفكَ وبِكِبْرِيائكَ وسُلطانِكَ وبِحَنَانيتِك وبِمَنّانيتِك وبِجلالِ صمدانيتِك وبِكمالِ أحاديتِك وبِجمالِ وجهِك يا غياثَ المستغيثين يا إلهَ العالمين يا مَن ياك نعبد وياك نستعين يسر لنا أمورنا وأصلح لنا شأننا وبارك لنا فيما آتيتنا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واغض لي حوائجي كلها لا اله الا انت يا لا اله الا انت يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام وارفع ال ما بيني وبينك حتى أعمل بارضاك عني ورضاك في الدنيا والآخرة والهيبه والعظمة والقدره يا حنان المنان يا ديان البرهان يا سلطان السبحان إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم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 لا يكلف الله نفسا إلا يسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تعملنا ما لا طاقة لنا به وعفونا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فَانْسُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَرَضِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْ سَادَاتِنَا وَعَنْ أَصْحَابِ حَضْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ وَعَنَّا أَجْمَعِينَ برحمتك يا أرحم الراحمين